وما لي وللدنيا وليست ببوية ولا منتهى قصد ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها فتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها ما يسيرها عسر وحزن سرورا ورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإرامه وصلها غبيٌ فيا سرع انقطاع وصالها فأسأل ربي أي خلى بحوله وقوته بيني وبين اختيالها فيا طالب الدنيا الدنيات جاهدًا ألا طلب سواها إنها لا فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها لقد جاء في آي الحديد ويولس وفي الكهف في إيضاح بضرم مثالها وفي آل عمران وسورات فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظام وكم من حديث موجب لاعتزالها لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثان ويا لها وما لا إليها آخرون لجهلهم فلم أن أرشقتهم نبالا أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها ليلهوا ويغتر بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقومة صرام حبالها ويوما توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا شمالها ويبدو لديها ما أسرات وأعلنت وما قدمت بقولها وفعالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغني عنها عذرها وجدالها هناك تدري ربحها وخسارها وإذاك تلقما إلي مآلها فإن تك من أهل السعادات والتقى فإنا لها الحسن بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبار في روضاتها وظلالها وترزاق مما تشتهي من نعيمها وترزاق تشراب من تسديمها وزلالها وان لهم يوم المزيد لموعدا زيادا تزل فغيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإلهين واضر لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلماً فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعدي صدق حبذ الجار ربهم وداري خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذو عيونهم وتطرد الأنهار بينا خلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لَهَا بَطَائِلُهَا اسْتَبْرَقُ كَيْفَ ظَنَنْتُمْ لَا مُنْتَهَى لِجَمَالِهَا وَإِن تَكُ الْأُخْرَى فَوَيْلٌ وَحَسْرَةٌ وَنَارُ جَحِيمٍ لها أَشَدَّ ذَكَا لَهُمْ تَحْتَهُمْ مِنْهَمَاهَدٌ وَفَوْقَهُمْ غَوَاشِهُ وَمِنْ يَحْمُومَ سَاءَ ظِلَالُهَا طَعَامُهُمْ بُلْسَمٌ فِيهَا وَإِنْ شقوا حميما به الأمعاء كانا حلالها امانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنالها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدالها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها you